اتونيز غرال حديد حتى اذا ساوا بين الصدفين قال نفخوا اتونيز غرال حديد حتى اذا ساوا بين الصدفين قال نفخوا حتى جلَهُ ن قلَ آتُ أُِغعَلَه قُ إ جلَهُ ن